قل هو الله أحد قل أيها الرسول هو الله المنفرد بالألوهية لا إله غيره الله الصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال الذي تصمد إليه الخلائق لم يلد ولم يولد الذي لم يلد أحدا ولم يلده أحد فلا ولد له سبحانه ولا والد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له مماثل في خلقه